والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى عدد الطلاق وما ينبغي للمطلق طلاقا رجعيا وما يتصل بالطلقه الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بعد ذلك ما ينبغي للازواج اذا طلقوا كيف يكون حالهم عندما تقارب المراه بلوغ الأجل في العده فقال الله تبارك وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم فقوله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني قاربنا بلوغ الأجل بالاتفاق فإنها إذا بلغت الأجل فإنه لا سبيل إليها لا يستطيع ان يمسك بمعروف لأنها خرجت من عصمته فهذا كقوله تعالى قد قامت الصلاة يعني قرب قيام الصلاة وكذلك أيضا كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني إذا أردتم القيام للصلاة فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني قاربن بلوغ الأجل فامسكوهن بمعروف يعني المراجعة إذا كان يريد الإبقاء عليها زوجة فهنا ينبغي أن يكون ذلك الإمساك بالمعروف وكما سبق أن الشارع يحيل مثل هذا إلى المعروف فإن ذلك يختلف بحسب حال الرجل وحال زمانه والموضع الذي هو فيه فهذا يتفاوت والمقصود أن يمسك ب معروف من جهة المعاشره والنفقة والسكنه والكسوة أنحو ذلك فيقوم بحقوقها على الوجه المطلوب شرعا وما يجمل عرفا أو يسرح بمعروف إذا قربت العدة أن تنقضي ولا رغبة له فيها أو لا يستطيع ان يقيم حدود الله فإنه يسرح بمعروف يعني بالسراح الجميل بالسراح الحسن كما ذكرنا سابقا يسرحها تسريحا من غير اذيه لا بالقول ولا بالفعل فلا يجرح مشاعرها ولا يزجر ولا يصدر منه سب أو شتم لها أو لأهلها ومن غير أي يصادر شيئا من حقوقها وممتلكاتها بل يعطيها متعة بحسب يسره وعسره جبرا لخاطرها بعد طلاقها هذا هو اللائق تسريح بالمعروف أن يكون الفراق على حال تجمل بأهل الإيمان والمرؤات الكاملة الإنسان كما دخل مدخل الكرام وخطب إلى هؤلاء ابنتهم فأكرموه وزوجوه فإذا تعذر الاستمرار فينبغي أن يكون الفراق على حال كريمة على حال نظيفة على حال رفيعة من غير أذى والشارع أرشد إلى المفارقه في المعروف والهجر الجميل الذي لا اذيه فيه وهكذا لكن حذر الشارع من الإمساك من أجل المضاره ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يعني أن يراجع بقصد الإضرار بهذه الزوجه من أجل أن يطول عليها المدة فلا تتزوج، أن يطول عليها المعاناة، فتبقى أسيرة حبيسة عند هذا لا يجوز، فإذا قاربت العدة ان تنقضي والمرأة بفارغ الصبر تنتظر، بعد ذلك راجعتك، ثم بعد ذلك تستأنف شوطا جديدا، فيطلق، ثم بعد ذلك تبدأ العده وتتطاول عليها الأيام. إذا قاربت الانتهاء قال راجعتك وهكذا هذا حرام لا يجوز أن يكون الامساك من أجل المضاره بعضهم قد يفعل هذا من أجل أن تفتدي أن تعيد إليه المهر تريد الخلاص فهذا لا يجوز ولا يحل له ما أخذ من هذه المرأة ولاحظوا هنا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعني هذا الإنسان الذي يراجع من أجل المضاره الواقع أنه ظلم نفسه قبل أن يظلم هذه المرأة فالإنسان الذي يظلم الناس الذي يعتدي على حقوقهم الذي يأخذ أموالهم الذي يؤذيهم بأعراضهم أو في مصادرة حقوقهم وأموالهم أو لا يوفيهم حقهم من العمال والاجراء والخدم ونحو ذلك الواقع أنه يظلم نفسه أنت حينما تؤذي الآخرين أو تظلم الآخرين أو حينما نوجه ألسنتنا في غيبتهم أو نحو ذلك الواقع أننا نظلم أنفسنا هذا أصل كبير تقرره هذه الآية فقد ظلم نفسه هذه معركة أيها الأحبة معركة التي تكون بين الزوجين كل واحد يريد أن ينتصر المنتصر فيها خاسر لكن الذي يتفوق ويترفع ويكون صاحب إحسان هذا هو المنتصر حقيقة أما الذي يقف عند مفاصل الحقوق ويغالب ويعارك فهذه معركة خاسرة انتصر على من فهنا قال الله فقط ظلم نفسه لكونه يستحق العقاب. ثم وجه بعد ذلك ولا تتخذوا آيات الله هزوا. اتخاذ الآيات هزوا يشمل اتخاذ الآيات المشهودة آيات الأنبياء البراهين الدالة على صدقهم المعجزات والآيات التي أيضا نشاهدها في صفحة هذا الكون وكذلك أيضا الآيات المتلوه سواء استهزأ بنفس الآية بلفظها أو استهزأ بمضامينها من الأحكام التي تضمنتها والتشريعات التي دعت إليها فالتلاعب بمثل هذه الأمور تجاوز هذه القضايا يعد من اتخاذ آيات الله هزوا كما سيأتي واذكروا نعمة الله عليكم يذكرهم هذه النعمه المهداة والرحمة المسداه ببعث النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الوحي الذي بين لهم فيه الحلال والحرام والحقوق والواجبات وما يكون به نظام الأسرة ونحو ذلك هذه نعمة كذلك الإسلام والإيمان فهو نعمة بعد أن كان الناس في ضلال. وعمى عن صراط الله المستقيم فيذكرهم بهذا كروا نعمة الله عليكم والنعمة هنا مفرد مضاف إلى معرفه وهي الكاف الضمير يعني واذكروا نعم الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به فذكر النعم المعنوية والنعم الحسية النعم الداره النعم القاره كل هذا مما أرشد القرآن إليه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى فإن ذكر النعم بالقلب استحضارها وكذلك بالهجى باللسان وكذلك أيضا بالعمل بطاعة الله عز وجل وتوظيفها في مرضاته هذا كله مما دعا إليه القرآن فينبغي أن تحفظ النعم ذكرها ومن ذلك هذه التشريعات والهدايات التي تفضل الله عز وجل بها على عباده وإنزال الكتاب وما يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الحكمة التي يعظنا بها ولاحظ أنه سمى ذلك وعظا وهذه آيات في التشريع والأحكام كما ذكرنا في بعض المناسبات فالله تبارك وتعالى سمى القرآن موعظة و كذلك أيضا هو تبارك وتعالى يعظ عباده يعظكم به وكذلك هذه الأحكام هي موعظة للمتقين للمؤمنين فالموعظة ليست فقط هي ذلك الكلام الذي يرقق القلوب من الترغيب أو الترهيب أو نحو ذلك بل حتى الأحكام والتشريعات هي من جملة الموعظة التي يعظنا الله تبارك وتعالى بها وأذا يقتضي تقواه قال واتقوا الله تقوه اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى وهذا الأصل الذي هو التقوى إذا تحقق فإن الإنسان يؤدي الحقوق إلى أصحابها ويسلم الناس من ظلمه وعذاه وكذلك يؤدي حقوق الله تبارك وتعالى ثم قال أعلم أن الله بكل شيء عليم بكل شيء حينما تسلب الحقوق وتصادر أو حينما يدعي الزوج على المرأة أو تدعي المرأة على الزوج دعى ولا حقيقة لها وحينما يلحن بحجته فيكون بذلك متفوقا على هذه المرأة بلسنه فالله بكل شيء عليم حينما ينكر بعض الأمور التي وعدها بها أو عليه أو شارطته عليها فالله بكل شيء عليم مما يدور في القلوب ومما يتفوه به الإنسان ومما يعاقد عليه الآخرين ومما يصادر من حقوقهم وغير ذلك بكل شيء هذه اقوى صياغ العموم فهذا الخبر واعلموا أن الله بكل شيء عليم هو مضمن المعنى التهديد والوعيد إذا كان بكل شيء عليم فسيجازيكم ما يفوته شيء وسيحاسبكم على ذلك فأدوا الحقوق على الوجه الأكمل وليكل لكل واحد منكم من نفسه رقيب يرقب أفعاله واقواله وهكذا فهذه الآية الكريمة فيها من الهدايات ألوان فمن ذلك الالتفات في قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف هذا خطاب ثم بعد ذلك جاء الالتفات اذا طلقتم نساء فبلغن اجلهن ثم قال فلا تعذلوهن هذا خطاب أيضا لكن الخطاب الأول للازواج والخطاب الثاني للاولياء لأن الله تبارك وتعالى يقول فلا تعذلوهن اي أن انكحن ازواجهن الذي يحصل منه المنع والعضل كما سيأتي هو الولي، وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فهذا ما ينبغي أن تكون عليه الحياة الزوجية المعاشرة بالمعروف. الإمساك بالمعروف، فإن تعذر الاستمرار والبقاء، فالتسريح بالإحسان. إذن المعروف والإحسان تدور بينهما هذه العلاقة ابتداء وانتهاء يعني ليس هناك مجال للظلم والمصادرة والأذى وسوء العشرة. أذى في البقاء على العقد الزوجية وكذلك في حال في حال الفراق والطلاق وهذا لا يحصل إلا. إذا كانت النفوس قد تروضت بالإيمان وارتبطت بالله تبارك وتعالى وصار العبد يحاسب نفسه محاسبة تامة ويضع الآخرين يضع نفسه في مقامهم فلا يصدر عنه من الأقوال والأفعال إلا ما يحب أن يوجه إليه وبهذا يستريح ويريح كذلك أيضا لاحظ عناية الشارع بهذا الجانب أن تكون هذه العلاقة على هذا الأساس ومن هنا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فهذه نعم من الله تبارك وتعالى هذه الرابطة بين الزوجين وهذا التشريع الذي ينظمها وهذا التأليف الذي يحصل والمودة التي تكون في بين هذين الزوجين والرحمة هذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتعامل معها على الوجه اللائق بها، وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كما قال قبله فأمسكوهن بمعروف فهنا الامساك بالمعروف فجاء التأكيد ولا تمسكوهن ضرارا من باب إبراز المقصود من هذا الإبقاء والإمساك لهذه الزوجة بالمعروف الذي لا يفهم سرح له ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فهذا يبعث الإنسان على تجنب الظلم لأنه يشعر أنه واقع عليه وأن هذا الظلم الموجه إلى هذه الزوجة أو إلى غيرها الواقع أنه موجه إلى نفسه قبلها فقد يظن أنه هو المنتصر فإذا علم أنه يظلم نفسه بهذه الأفعال فإنه لا يمعن بهذا استبيل. كذلك أيضا هذا الظلم للآخرين يعرض الإنسان إلى سخط الله تبارك وتعالى ولا تتخذ آيات الله هزوة هذا يدل على أن عدم مراعاة هذه الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى أن ذلك من قبيل اتخاذ آيات الله هزوة وإن كان الاستهزاء يتفاوت فهذا من قبيل العصيان وقد يكون الاستهزاء في بعض صوره من قبيل الكفر بالله تبارك وتعالى كما قال الله عن المنافقين قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ومن الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بموضوع الطلاق على سبيل المثال اتخاذ هذا اللفظ أو نحو ذلك على لسان الإنسان إذا أراد من آخر أن يجلس أو يقوم أو يأكل أو نحو ذلك حلف عليه بالطلاق فالطلاق لا يستعمل بهذه الطريقة كذلك تهديد المرأة دائما به أن يقول لها دائما إن خرجت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق إن قعدت فأنت طالق إن فعلت كذا فأنت طالق فهذه قضايا شرعية لا يجوز العبث بها واستعمال ذلك في غير موضعه والحلف بالطلاق حرام لا يجوز وكذلك بعض الناس يقوله مازحا يعني إما أنه يقوله لزوجته يمزح فهذا كما هو معلوم ثلاث جدهنة جد وهزلهن جد فبعض الناس ينزح مع زوجته أحدهم تقول له امرأته أتحدىك تطلقني فقال أنت طالق فقيل له ترى هذا طلاق يقع فبهد هذا المزاح بين الزوجين فهذا ما يصح ولا يجوز بحالة من الأحوال كذلك بعض الناس قد يكثر من هذا يلقى الآخرين في مكان لربما. يعطيهم شيئا من شراب أو طعام أو نحو ذلك كل من مر به قال علي الطلاق أنك تفعل ك أنك تشرب علي الطلاق أن تأكل علي الطلاق أن تجلس أنا فل حينما تنكر أحيانا عليه تقول ما يجوز هذا قال أنا أصلا غير متزوج يقال لهذا من اتخاذ آيات الله وزوا القضية شرعية لا يجوز الإنسان يتخذ ذلك على سبيل المزاح والضحك والتندر ونحو ذلك من اتخاذ آيات الله وزوا اتخاذ هذا في باب النكت والطرائف ولذلك القاعدة العامة في هذا الباب أن كل ما يتعلق بالتشريع أو بالله أو بالآيات القرآنية أو بالأنبياء والرسل والملائكة الكرام ونحو ذلك لا يجوز أن يوضع في مقام يضحك منه السامع لأن المقصود والتعظيم لهذه الأمور فهذه النكة والطرائف إمام حصل له كذا أشياء تذكر فيضحك منها الناس هذا لا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال كذلك أيضا منتة الرب تبارك وتعالى على عباده بإنزال الكتاب والحكمة هذه أعظم المنا وذلك أن الله تبارك وتعالى قد خصصها بعد التعميم لما قال واذكروا نعمة الله عليكم فهذه النعمة كما قلنا النعمة مفرد مضاف أي نعم الله عليكم فيدخل فيها إنزال الكتاب والحكمة وسائر النعم ثم قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة فخصاتين النعمتين لأنهما أعظم النعم حيث السعادة تتوقف عليهما في الدنيا والآخرة هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية الكريمة هو أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه الذيكم إضافة وسؤالنا هو من حيث الأصل في المعنى الفراق والتسريح واحد هنا. هي في الأصل موجه للرجل لأن هذا يتعلق بالإمساك والتشريح وأنه لا يجوز أن يظلم ويمسك من أجل الضرار، لكن المرأة لا تعلق بهذا فإذا كان الرجل مأمور أن يعاشر بالمعروف فالمرأة كذلك أيضا عليها أن تعاشر بالمعروف وأن تذكر نعمة الله عليها ولا أيضا يصدر منها ما يخالف هذه التشريعات والأحكام ولا تتخذ آيات الله خزوة نعم طيب السلام عليكم ورحمه الله طيب السلام عليكم ورحمه الله